فَلَيَمْدُدَنَّ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقْطَعَ فَلَيَنْظُرَهَا أَلْيُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ أَمْ يغيرُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا هَآيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا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 وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى طرط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسد للحرام الذي جعلناه للناس سواءاً العاكف الذي جعلناه للناس سواءاً العاكف فيه والبعد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 ولكل أمّة جعلنا من سكّل يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبدين الذين إذا دكر الله وجد القلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون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 فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا يَرْزُقُهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَا يَدْخُلُنَّهُمْ مُدْخَلَ يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ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 وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آيَاتُنَا بَيِنَةٌ تَعْرِفُ فِي وَجْهِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْقُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِيُكُم بِشَرٍ مِنْ ذَالِكُمْ أَنَّ رُوَاعَهُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمُطِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبْ مَتَنٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ